أعوذ بالله مشتركين بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من بعد نبدأ يولا المشايخ مع ماتن الأجرومي يقول ابن أجروم عليه رحمة الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنواع الكلام طبعا أنواع الكلام ده هذا العنوان موجود من الرجل والمحفق اللي هو كان يعلق عن ماتنها وإلا فإن ابن أجروم مقصة موش باز السور على كل أحوال هو أول مسألة يبدأ فيها في النحو اللي هي تعريف الكلام، وخذوا بالكم يا مشايخ الكلام في اللغة غير الكلام في النح، الكلام في اللغة غير الكلام في النح، فالكلام في اللغة هو كل ما أفهم، ده يسمى عندنا كلام، أو عبارات مش لقى كل ما أفهم كل ما طلق في صبي الإنسان سواء أو لم يفهم أو لا يفهم، فده يرجع لما على الكلام يعني لو الإنسان قال زي قال علي قال كلمة حتى ذايز الليا مقلب ذايز أي كلمة ينطق بها اسمها كلام عند اللغويين. لكن بالجمال النحويين الكلام عندهم تخص شوية من الكلام في اللغه لان هو انه نحويين عايزين ايه عايزين يضعوا قواعد تضبط الكلام فبالتالي عشان يضبط الكلام محتاج كلام له حتى يتمكن من ضبط لذلك كان للكلام عند النحويين شوف ليست التي توجد عند أهل اللغة فصار الكلام عند النحويين أضيق من الكلام الموجود عند عند اللغويين طيب فالكلام عند النحويين ايه هو قال يقول ابن جرلم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ المركب المفيد بالوضع يبدأ تعريف الكلام عند عند النحوي يقول هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يبقى صار عندنا الكلام كده في كم قائد الآن يا مشايخ في أربع قوة عندنا حتى نستطيع أن احنا نقول ده كلام إذا وجدتنا هذه الأوصاف الأربعة في جملة يبقى اذا هذا يسمى كلام واذا اختل وصف هذا لا يسمى لا يسمى كلام اول شيء يقول هو الايه هو اللفظ فكلمه اللفظ قيد علشان يخرج الايه يخرج غير الملفظ به لان اللفظ لا يتلفظ به الانسان يخرج غير الملفظ يخرج الاشاره يخرج الكتابه يبقى لو انسان كتب شيء هذا لا يسمى كلام عند النحويه لو الانسان اشار اشاره مفهمه بمعنى تعالى هكذا هذا لا يسمى برضه كلام عنده او واحد مثلا قال رجا زي ما شاء له بيدها كذب بمعنى لم ياتي لا يسمى برضه كلام عند النحوين لماذا لا يسمى كلام لأنه لانه لم لم يتلفظ به بشرط شرط الكلام الاول ان ايه ان ينطق يبقى الشرط الأول أن يكون منطوق لذلك يقول يقول هو الإيه هو اللفظ الشرط الثاني يقول الايه المركب اللفظ الايه المركب ليه اللفظ المركب قالوا حتى يخرج اللفظ المفرد هو المركب يعني يعني لو قال مثلا زي زي عندهم لا تسمى كلام لنازي كلمة لو قال جاء لا تسمى كلام برضو لانها عندهم لا مفردة لا ليست مركبة فهو جاء من اللي جاء مش عارف تمام اذا عشان يسمى كلام لابد ان هو يكون ايه مركب يكون لابد ان يكون مركبا لابد ان يكون مركبا والتركيب في الغالب في اللغة العربية يرجع الى اقسام يعني ثلاث القسم الأول في التركيب يقال عنه التركيب الاضافي تركيب الايه اللي هو اللي هو اضافه شيء لشيء تقول مثلا باب المسجد يبقى باب مضاف والمسجد ايه مضاف اليه تقول مثلا كتاب زيد يبقى كتاب مضاف وزيد مضاف اليه يقول لك ده تركيب اضافه لان احنا اضفنا شيء لشيء اضفنا الباب الى المسجد اضفنا الكتاب الى زيد هذا يسمى تركيب ايه تركيب اضافي تركيب اضافي يبقى ده النوع الاول في انواع التركيب في النحو علشان يبقى كلام مركب يبقى النوع الاول في التركيب ايه هو ها تركيب تركيب اضافي يعني ايه تركيب اضافي اضافه شيء لشيء مثاله، باب المسجد او او كتاب زيد طيب ده النوع الاول في التركيب النوع الثاني يقول التركيب المزجي انك تمزج كلمتين بحيث يصيروا كلمه واحده مثل مثلا بورسعيد فكلمة بور سعيد أصلى كلمتين أصلى كلمة بور وأصلى كلمة سعيد فإمتازش شكل الكلمتين أو يقوله مثلا زي إيه حضر موت أو, لا أو بعلبك فهذا كلها يسموها يسموه تركيبه مسجي, مسجي لأنه مزج كلمتين بحيث صار ينطق ككلمة واحدة أو مثل ما يقال مثلا على على الحكاية ده يقال مثلا شاب قرناها فهذا اسم امرأة فصارت الكلمتين يعني يعني يعني صارت مركبة على الحكاية صارت كأنها كلمة واحدة ينطق بها التركيب المسج عبارة عن كلمتين مزاج تبينهما حتى مثل كلمة واحدة ينطق بها كلمة واحدة ينطق بها التركيب تركيب الايه مثال ها بكة او ايه او بورسعيد او تمام طيب النوع الثالث في التركيب وده يسمى التركيب الاسنادي التركيب الايه الاسنادي اللي هو اسناد شيء لشيء مثل اسناد الفعل الى الفاعل تقول مثلا جاء زيد أنت هنا اسندت المجيء لمن لزيد لان زيد هو اللي فعل المجيء تمام تمام او اسناد الخبر للمبتدا تقول مثلا زيد قائم فهنا انت اسندت القيام لمين لزيد فانقيله أسناد القيام لزيد يبقى اذا التركيب الاسنادي قد يكون جمله فعليه لاسناد فعل لفاعل وقد يكون جمله اسميه لاسناد المبتدا للايه للايه للخبر لاسناد جمله فعليه جاء زيد او قال علي او ذهب محمد او نحو زالد. تمام والجمله الاسميه كما ذكرنا زيد القائم او علي يكتب أو محمد حاضر يباً ده إسناده خبر لمبتد前 خلاص كي يا مشاهي يبا إذا صار عندك أنواع الإسناد أو أنواع التركيب في اللغة العربية كم نوع يا مشاهي كم نوع؟ أول نوع أنتوا جئتوا من آخي لو أنا عايز من الأول الى أول نوع تركيب الليئ؟ الإضافي النوع الثاني تركيب المزج النوع الثالث الإسنادي الإسنادي كم قسم؟ قسم الإسنادي وإيه؟ أعلم جاء فعل وفاعل والثاني إسناد خبر ومبتدا احسنت طيب يبقى اذا ده التركيب فاذا أول شرط في الكلام عندنا بقى عشان نرجع بقى نربط الكلام الشرط الاول في الكلام ايه اللفظ الشرط الثاني المركب يبقى اللفظ المركب ده كده خدنا شرطين للكلام ان يكون لفظا مركبا طيب جيد فيقول هو اللفظ المركب المفيد والقول المفيد يخرج ايه مخرج اللفظ المركب ماله غير مفيد طب هل هناك لفظ مركب غير مفيد؟ نعم مثل ما تقول مثلا ان جاء زيت دي جملة شرطية. انت ذكرت الجزء الاول من ان جاء زيت هتبغل هناك انا افتك شيء ولا لسه ما فتكش انا اقول ان جاء زيت هتبتوا عندك سليطان هيعمل ايه ان جاء زيت هيضربه هيكيمه هيعمل مش عارف صح؟ بعيصة هتبغل هناك اذا جملة لم تكمل يبقى ده يسمى ايه خلاص هنا تركيبه هو لكن رغم ذلك التركيب لم يفد طب ايه معنى الافاده ايه معنى كلمه المفيد ايه معنى الافاده انه هو يعطيك معنى يقف السكوت عليه يبقى خلاص وصل معنى مش محتاج حاجه بعد منه يعني لو قلت ان جاء زيد فاكرمه تم المعنى مش محتاج اعرف حاجه بعد كده لكن لو قلت ان جاء زيد هقعد اتسائل يا ترى ان جاء زيد هيعمل ايه ايه اللي هذه مساله فاذا الشرط الثالث عندك في شروط الكلام أن يكون مفيدا اللفظ المركب ها المفيد فهذا يخرج اللفظ المركب ماله غير المفيد فاللفظ المركب غير المفيد لا يسمى كلاما عند النحويين لا يسمى كلاما عند النحويين طيب جاي. يقول هو اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ المركب المفيد بالايه الوضع وده ال... وده رقم كام عندك يا باشا رقم كم الرابع يبقى ده الشرط الرابع إن هو يكون الافاده فيه من جهه الايه من جهة يقول من جهه الوضع يعني إيه كلمة الوضع قال يعني اما أنها بمعنى ما عليه العرب يعني إنها بوضع العرب مش غيرهم. يعني لو مثلا لكلام مثلاً او كلام غير عربي نجري عليه قواعد لا, لا تجري عليه قواعد <تكسيح> لماذا لا توجد عليه قواعد النحط لانه ليس من موضع العرب ليس من توضعهم يعني انت عارفين الجماعة الازهر زمان كانوا يعملون مطول لكل حاجة كانوا عاملين متن الانجليزي يقولك ايه القط كاتو والفار راتو والنهر عند القوم ريفر. صح كده؟ طيب اذا لما تيجي انت كاتو ومش عارفو راتو ريفارو وتيجي انت تعرفها تعرفها ازاي؟ فتقول الله يا زلام حل لها عندنا من الاعراف ليه يا مشايخ؟ الناس الان ليست بوضع من ليست جواد العرب وعلامات العرب اللي موجودة عندنا لما تواضى عليه من؟ لما تواضى عليه, عليه العرب لذلك قالوا اللفظ المركب المفيد بالوضع اللفظ المركب المفيد بالوضع طيب جايد يا مشاكل يبقى إذا إذا اقتل شرط من هذه الشروط الأربعة هل يسمى كلام؟ لا يسمى ايه؟ كلام نفس هذا الكلام اللي عبر عنه ابن مالك من ألفية فيقول ايه؟ كلامنا لفظ مفيد ها؟ كستقم كلامنا لفظ مفيد كي كستقم. فبكين الكلام عند أهل اللغة متعارف عليه فيما بينهم أنه هو اللفظ اللي اللفظ. الـ طبعاً وهنا فصل الكلام وإن كان هذا يوخز من كلام الملك أيضاً هناك. فقال هو اللفظ المركب المفيد بالايه بالوضاء. لأن اللفظ لا يكون مفيدا إلا إذا كان ايه؟ إلا إذا كان مركباً لأن كلمة واحدة لا تفيد شيء إلا إذا كانت مركبة. إلا على تقدير. لأن طبعا لما أقول كستقم تقدير الكلام في استقم إيه؟ استقم أنت لأن ده فعل الأمر وفعل الأمر دائما تفاعله وضليل مستثر إيه؟ مستثر فيه فتقديره إيه؟ استقم أنت طيب جيد يا جي مشايخ يبقى إذاً صار عندنا تعريف الكلام الآن هو اللوز المركب المفيد وبالإيه؟ بالوضع يبقى إيه؟ قواعد طول العربات اللي احنا نتعلم هنتبراق على أي شيء يا مشايخ؟ هنتبراق على أي شيء؟ على الكلام عند العرب وما هو الكلام عند العرب الله المركب المفيد طيب جيد يقول واقسامه ثلاثه يبقى بعد ما الكلام انتقل من تعريف الكلام لمساله ثانيه اللي هي مساله ايه أقسام, اقسام الكلام ان الكلام ينقسم الى اقسام ثلاثه يقول اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى يبقى الكلام اقسام الكلام كم قسم ثلاثة أقسام. أول قسم في أقسام الكلام يقول اسم، والقسم الثاني الفعل والقسم الثالث حرف جاء لمعنى صار عندنا كم قسم كده الان يا مشايخ؟ ثلاثة اقسام ايه فايتت انك تعرف اقسام الكلام لما ما في ده. لما تأتي كلمة انت عرفت الاسم فتجد في اول الجملة اسم تعرف ان هذا الجملة جملة ايه اسمي يبا تجري على قواعد الجملة الاسمي لما تجد مثلاً في أول الكلام فعل يبقى هذه الجملة جملة, جملة إيه؟ فعلي يبقى تجي على قواعد الجملة الفعلي وكذا والقروف أيضاً لما تعرف أحكامات تستطيع أنك تعرف يعني ده يسهل عليك الإعراب لأن إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنقول الكلام. الكلام المركب في الدنيا كلها كلام العربي يعني إما فعل وإما اسم وإما إيه؟ وإما حرب الإسم له قواعد إن بالكلام والفعل له قواعد إن كان في أول كلام والحرف له أسر فيما يأتي بعده من إيه من كلام لو أنت عرفت أح الأحكام المضربة تقدر تركيبها بعد كتبها تستطيع أنك تتعامل مع الإيه مع النحب مشكلة اللحب إن, إن لما فيجي يدرسوا بدولك إيه حاجة واحدة فتلاقي نفسك تايي لكن لو أنت أخذت أجزاء يعني شيء ورشيء ورشيء فأجد أن كل مسألة ينبني عليها يسأل عليك إنك بعد ذلك تجمع. يسأل عليك الأمر بإذن الله جل جلال جلاله عشان كده أنا عايزك عايز أكون عن نحو الآن أخص التعريف ما تنسش تعريف داباً دل خلي ده مفزينك لأنك تعرف تتعامل مع يا خاص الكلام ما تنساش أبداً ده لأنك تعرف تتعامل لأننا عم بنعمل نعمل بيت ما ينفعش أعمل السافر القواعد بتاحتها. صح كده؟ فإذا أنت بتاخد وين قرائن إحنا الأول دينا نضع فيها القواعد وبعد نبدأ, فيه القواعد نبدأ مش عارف نرفع عندنا وبعدين نبدأ جدران واساس نبدأ نضع وبعد يتم فهذه الطريقة اللي اللهم بنتعامل بها لو انت اخذت النحط دخلت عليه مرة واحدة هتخرج منه مرة واحدة ولا انتخرج بشيء ولكن لو اخذت جزء جزء تجد نفسك ايه تسير مع لذلك مهم جدا انك تراجع ولا تنسى شيء مما اخذتك لكن لا خلاص يا مشايك؟ تعال بقى نرجع لاقسام الكلام ها. أقسام الكلام أول قسم عندنا ما هو؟ ها. ما هو؟ الاسم طيب هو طبعا ابن عجر روم عبد ايه ذكر علامات الأسماء وما ذكرش تعريف لأنه التعريف الأسماء الحقيقية مش مهمة أو. بس إحنا يعني هنضيفه لك يعني من باب الفائدة وإلا فإن ما عذبت بالعلامه أولى من ضبطه بالتعريف ضبط الأسماء بالعلامة أولى من ضبط بالتعريف والبلاه الاسم في اللغة الاسم في اللغة مشتاق من الوسم أو من السماء اسم في اللغة مشتاق من الوسم أو من اللي من السماء الوسم بالمعنى العلامة والسمو بمعنى الارتفاع. فهو إيه قالوا اللي قالوا إنه مشتق من الوسم. قالوا لي يا جماعة. قالوا لأن انت لما بتسمي إنسان كأنك علمته. فلما تقول زيد كصار زيد علامة على الشخص المسمى بهذا الاسم. لما تقول عمر صار عمر علامة على الشخص المسمى بهذا الاسم. واكذب. فصار الاسم علامة على الانسان تمام؟ يعني لما قل يا زيد يجيب ويجيب هو معلم بهذا على مسمى بهذا الاسم زيد بس كلمته تغير. لما تقول يا عمري لن يعني يجيبك برضو غير من علم بهذا العلامة فكأن الاسم صار علامة على هذا, على هذا الشخص فمن هنا قال لك ان, إن الاسم مشتقي من الوسط وبعضهم قال لا الاسم مشتقي من السمود ونعمل الارتفاع لانك لما بتسمي انسان بترفع شأنه عشان كلا لما تحب تتحقر حد بتعمل ايه ما بتذكرش ايه اسم لك لما ما يتسماش ليه يعني من باب التحقير لشأنه لكن اذا ذكر الاسم ده يرفع الايه يرفع الشأن لما تسمي الإنسان بإسم هذا فيه رفعة أو فيه رفعة اللشان المهم الأصح من حيث الاشتقاق اللغوي أنه مشتاق من السمو لقولوا أن المسنى في الأسماء يرجع الاسم لأصله ودي فايدة صرفية يعني في اشتقاق المسنى في الأسماء يرجع الإسم مشيت لأصله المثنى في الأسماء يرجع الاسم لاصله فانت لما تيجي تثني اسم هتقول ايه اسمان ولا اسموان هتقول اسمان إذا إذا مشتق من السمو لكن المثنى اسمان ولو كان مشتقا من الوسم لكان مثناه ايه اسموان كانت الواو الوا... ترجع اليه في المثنى فلذلك التثنيه ترد الكلمه لاصلها فده يدل على أن مثنى اسم على الصحيح على أن اشتقاق الاسم على الصحيح من السمو وليس من الوسم طيب ده من حيث المعنى اللغوي، وأما من حيث المعنى الاصطلاحي عند النحويين فيقول الاسم هو كل كلمة دلت على معنى غير مقترن بزمن كل كلمة دلت على معنى من غير اقتران بزمن أو غير مقترن بزمن يبقى الاسم يدل على المعنى بس ملوش علاقه بالزمن يعني خد بالك لو لو قلت لك كتاب هل كتاب ده متعلق بالزمان الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل لا لا يتعلق بزمان صح وادلك على معنى ولا يدلك دل على معنى لكن لو قلت لك كتب كتب في معنى هو معنى الكتابه طب ده مجرد من زمان ولا مقترن بزمان مقترن لأن الكتابه هنا في اي زمان في الزمان الماضي يبقى هذا لا يسمى اسم لماذا يعني اصير فعل كما ساتي وعد لان ده معنى مقترن بايه بزمان يبقى شرط الاسم ان هو يبقى معنى غير مقترن به مشايخ بزمان طيب لو قلت ضربة ضربة ده إيه فعل ماضي عرفنا ان هو فعل ماضي لان دل على معنى مقترن بزمان طب قلت اضرب لماذا باي زمن بزمن مستقبل طب لو قلت يضرب اي زمن الزمن الحاضر طب لو قلت ضرب لو قلت ضرب بس دل على معنى ايه هو المعنى الضرب لكن هل اقترن بزمن؟ لم يقترن بزمن يبقى ده اسم ولا فعل لانه دل على معنى غير مقترن به غير مقترن به بزمن طيب ماشي انتبه معايا لو قلت قرأ قرأ دل على معنى ماله من الخراف ايش حملت خراف زمان ما طيب لو قلت يقرأ ها خراف طب لو قلت اقرا خراف في المستقبل طب لو قلت اقراء اسم لماذا لانه دل على معنى غير مقترن بايه بزمن يبقى اذا اي معنى غير مقترن بزمن يسمى يا مشايخ يسمى اسم اي معنى غير مقترن بزمن يسمى يا مشايخ اسم تفرق بين الاسم و غير على معنى غير مقترن بزمن تعريف الاسم. على معنى غير بزمن طيب جاي طيب والفعل. وده القسم الثاني الفعل في اللغه بمعنى الايه الحركه او الحدث الفعل معنى تحرك احدث يبقى يدل على التحرك والحدود وفي الاصطلاح قال هو كل ما دل على معنى مقترن بزمن دل على معنى مقترن بايه بزمن يبقى الاسم بيدل على كم حاجه على حاجه واحده بس يدل عليه على معنى لكن الفعل بيدل على كم حاجه على كحاجتين على معنى وايه وزمن يبقى يوم اثقل الاسم ولا الفعل الفعل علشان كده الجر لا يدخل الافعال لان الجر ثقيل فلا يدخل على الفعل لان الفعل بيصله ثقيل فيزيد الثقه نعم الجواز الخفيفة لا تدخل الاسماء تمام؟ يبقى الجر لا يدخل ليه لا يدخل في الأفعال لماذا؟ لأن الجر حركة ثقيله والفعل باصله ثقيل يدل على معنى ويدل على زمن فلا نزيد ثقل على ثقل وأما الاسم فهو يدل على معنى بس فوقف فمن هنا كان يدخل في علامات, في علامات اعرابي الجر طيب يبقى إذا الفعل يدل على معنى مخترم بزمن طيب بناء على ذلك لو قلت مثلا حضر حضر ده فعل ولا اسم لماذا ايل المعنى الحضور وفي اي زمان زمان مطلق لو قلت يحضر اي اي اي معنى الحضور مقترن باي زمان زمان الحاضر والمضارع طيب لو قلت لو قلت, لو قلت حاضر لماذا لانه لم يدل على على زمن طب لو قلت قام ثالث لانه دل على معنى القيام زمان زمان على معنى باي زمن طب لو لو قلت قم لانه دل على اي على معنى باي زمن بزمان المستقبل طب لو قلت قائم لماذا لانه غير مقترن بزمن وايش على ذلك مثلا لو قلنا مثلا ذاهب اسم ولا فعل لماذا لانه دل على معنى غير مقترن بزمن لو قلنا زيد عمرو علي محمد ها كلها اسماء لانها تدل على ماذا على معنى غير مقترن ب بزمن تدل على معنى غير مقترن بزمن ها نعم إني ذاهب الى الساه تشتغل تعمل لا لا مش هي مش فعل اسم فاعل اسمه بر فقط لان دلت على اي معنى غير مختلف للزمان طيب يا شيخ انتبهوا كده معانا يبقى اذا صار عندك عندك اسم وفعل الآن طيب هو الحرف يكون حرف جاله حرف جاله ماذا لمعنى طيب قول حرف جاله معنى يخرجين والحروف التي جاءت لمبنى. ليه لغير معنى. لي حروف المباني. يبقى هنا في بئز القروف عندنا قسمان. حروف مباني لي حروف الهجاء. لي ألف باء لآخر. حروف الهجاء. وحروف معاني. لي الحرف الذي جاء لمعنى. كحروف الجر وهو هنا في ابن جرمة صلا على فسميته بحروف الخفض. فالخفض والجرد بمعنى واحد. أو مثلا حروف الجزم. اللي هي جواز الفعل المضارع مثلا وانا فمثل هذه الحروب جاءت, ليه؟ جاءت لي جاءت لمعنى فاذا لما تقول مثلا زيد في المسجد فحرف الف ده يعني فيه حرف صح كده لكن جاء لي هي مشاء جاء لماذا جاء لي معنى ايه المعنى اللي المعنى الظرفي يعني كأن زيد كائن في المسجد او مستقر في المسجد يبقى المسجد ده كانه ظرف يعني مكان محيط بزيد زيد في داخله صح يبقى دلك على معنى الان تقول مثلا الكتاب لزيد الكتاب لزيد اللام ده هنا ايه حرف لكن حرف جالي جالي معنى يعني فضلا عن انه حرف من حروف الجر الا انه له معنى اخر ايه المعنى الملكيه يعني كانك تقول الك القلم ملك لزيد تمام يبقى صار يعطيك, يعطيك معنى اخر فلذلك الحروف عندنا قسمان حروف معان وحروف مبان حروف المباني ملاش علاقة معنا بعلم النحو خلص. دي تدرس في الصرف هناك اللي يابين يتتكلم ما ملاش علاقة معنا لكن اللي بنتكلم فيه في باب النحو اللي هي حروف دي ما شايف حروف المعاني اللي هي حروف المعاني تمام؟ يبقى صار عندنا الكلام في اللغة العربية تركب من كم شيء؟ من ثلاثة أقسام إيه وإيه وإيه؟ اسم وفعل حرف بذلك ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد كيف يستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم يبقى إذا الاسم وفعل وإيه؟ وحرف عرفنا يعني تعريف كل الان انطقل الشغل مسألة ثالثة بعد ذلك بعد ما عرفنا أقسام الكلام انطقل لتعريف كل قسم على حدة أو مش لتعريف كل قسم لعلامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة معنا أو القسم اللي هو الأسماء؟ علامات الأسماء إgba المبحث الأول معنا كان تعريف الكلام، المبحث الثاني أقسام الكلام، المبحث الثالث علامات الإِ علامات الأسماء. بعتبر نذل القسم الأول من أقسام الكلام. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف والي واللام. ذكر لك كم علامة كده من علامات الأسماء رشيد؟ ذكر <ذا> كم علامة ها هجيبونا كم علامة هو ذكر ثلاث علامات الآن ذكر الخفض والتنوين ودخول الايام شايف ودخول الالف واللام طيب وبدگل. يقول بالخف فالاسم بالخف. بالخفض انت هتلاعز اللي ابن اجرون هنا يعبر بالخف وغيره يعبر بالجر كابن مالك فاذا انت عندك الخفض والجر بمعنى ايه بمعنى واحد فهذه يعني اختلاف لفظي يعني او اصطلاحي كما قلت. فعلى كل احوال اول علامة من علامات الاسماء اللي ياما شايف القفض طيب اه اه اه اه علامة القفض هذه ان الاسم يقبل الجر. مش ان يدخل عليها حرف الجر. يبب انتبه يبب علامة القفض غير دخول حرف الخفض يبقى في عندك علامتين علامة دخول حرف القفض وعلامة اللي ياما شايف الخفض اللي هي بعبارة تانية لو قلت لك مثلا باب المسجد فالمسجد هنا عندك مجرور بالإضافة صح كده مش بالحرق فتقول المسجد مضاف إليه مجرور بليه مش ايه مجرور بالإضافة علامة جرية الكسرة صح كده مش ايه طيب جيد بناء على ذلك وجود الكسرة نفسها علامة أن المسجد ده إسي ولا لا علامة لكن هل في حرف خفض موجود يعني هل في مثلا بصفق بي أو بي أو على أو نحو ذلك لم يصرف حروف الجر يبقى إذا يمكن أن يوجد الخفض من غير حرف ممكن أن يوجد الخفض من غير, يا من غير حرف مثل مثلا ما يكون ما ذكرنا لك عندك الآن إذا كان الخفض بالإضافة أو الخفض بالتبعيل صح لأنه هو التامع للشيء حكمه في الاعراب مثلا فأنت لو تقول إيه مثلا مررت بزيد وعلي فعلي هنا مجرور بالعطف صح مجرور بالعطف على مجرور والمعطوف على مجرور مجرور صح وعلامة يعني جر أو خفض اللي يلي الكسرة صح كم شيخ رايح بعيسى عليه هنا لأ اسم لأنه وجد فيه خفض حتى ولو لم يوجد حرف لي الخفض يبقى الخفض ده قسم مستقل غير حروف القراءة مشاعش غير حروف الخفض فانتبه لا الخفض قد يكون ناتج عن الحرف وقد يكون ناتج عن الإضافة وقد يكون ناتج عن التبعي كاتنتبه لك يبقى الجر يمكن أن يوجد بكم طريقة بكم طريقة بثلاث طرق الطريقه الاولى ان يكون ناتج عن الايام شيخ عن دخول حرف من حروف الجر مثل تقول مثلا مررت بزيد وعلي في المسجد وله فالمسجد هنا مجرور بفيه وزيد مجرور بالباء واكلت هي بدل مثال او الجر بالحرف الثاني الجر بالايه بالاضافه ك باب المسجد وكتاب زيد وقلم علي ورحمة ذات والسادس الجر بالتبعي سواء بالعطف كما ذكرنا لك مثال أنت يعني إيه؟ مررت بزيد وعلي أو التبعية الصفة الموصوف يعني تقول مثلا مررت بزيد القوي فالقوي هنا صفه لزيد فتكون صفة صفه المجرور مجروره وان كانت العلامه الظاهره تبقى مقدره وله زيد يبقى إذا صار عندي الان الجر اما بالحرف وإما بالإضافة وإما بيا مشيت بالتبعية وإما بالتبعية فمن هنا قلنا إن من علامات الأسماء دخول الخفض فيه إنك تلايم مق مضبوط أو مجرور يعني طالما يقبل الجر يبازي علامة من علامات الأسماء يبازي العلامة الأولى عندك للاسم فأي كلمة تقبل الخفض من الأسماء لأن الأفعال لا خفض فيها الأفعال لا خفض يا مشيت لا خفض فيها طيب العلامة الثانية من علامات الأسماء التنوين. العلامة الثانية من علامات الأسماء التنوين. فالاصل إن هو لا ينوون إلا ما شايف إلا الأسماء. فتقول جاء زيد. فزيد هنا اسم. في من علامات الأسماء عندك. طبعاً في علامات أخرى بالسام. بالعلامة اللي معنا الآن اللي هي علامة التنوين. تنوين اللي هو شايف. ها اللي هي نونسا كنا تنطق لفظا لا ايه ولا تكتب قطر صح هذا اللي هي تنطق لفظا ولا تكتب ايه ولا تكتب قطر يبقى نونسا كنا تلحق اخر الاسماء تنطق لفظا ولا تكتب قطر زي ما يقول اهل التجويد قد تكون باقي ضمتين اللي هي مضمومة يعني وقد تكون قسرتين مكسورة فتكون تكون ايه فتحة ايه المنفوط او منصوط تكون رأيت زيدا ومررت بزيد فدي كلها فيها عندك يعني التنوين فالاصل في التنوين ولا يكون الا في الياء مشاء إلا في الاسماء فالاصل أن التنوين لا يكون الا في الاسماء طبعا قد يدخل التنوين للافعال من باب الضروره الشرعيه او نحوها وهي على على اعتبارات معاناة لكن ده الأصل مش محل التوسع في هذا المرحلة الاختدائية يعني نحن لو توسعنا المسألة يعني هتطلقت معكم فعلى كل الأحوال انت خدها الأصل ان التنوين ايه لا يدخل الا الاسماء ولو دخل الى غير الاسماء يبقى على تأويل معين موجود عندهم مش محل يذكرينها طيب جاي يبقى ايه ده العلامة السريح حتى لنا العلامة الثالثة يقول دخول الالف واللام دخول الالف والايه ولا إني يدخل عليه الألف واللام أو رقبة دخول الألف واللام فتقول مثلا المسجد والبيت والكتاب فكل ما قبل الدقول الألف واللام أو دخلت عليه الألف واللام فهو من اللي من الأسماء وطبعا بالأصل يعني في بس ألف ولام واحدة اللي يدخل على الأفعال اللي هي الموصولة يقول مشلا المشهور وما أنت بالحكم ترضى حكومته أي الذي ترضى اللي هي بمعنى اللي هي بمعنى على يعني المشهور يعني ودي من أمثلة ابن هشام على شرحه وأظن ابن مالك أيضا يقول وما أنت بالحكم وأظن أيضا ابن عقيل على ابن مالك فيقول وما أنت بالحكم ترضى حكومته يعني الذي ترتضى حكومته. فوجدت يعني في عند العرب وهذه يسموها الألف واللام الموصولة هذه الوحيدة التي قد تدخل على الألف والإيه التي قد تدخل على الأفعال نعم لكن الاصل أن الألف واللام لا تدخل إلا عليها ما شايف لا تدخل إلا على الأسماء طيب العلامه الرابعه عندك من علامات الأسماء قالا وحروف الخفض يبقى طبعا خد بالك الفرق بين الخفض والحروف الخافض ها ايه الفرق بين الخفض والحروف الخافض الخفض, الخفض؟, الخفض اي العلامه التي توجد في الاسم وحروف الخفض الحرف الذي يدخل ويوجد هذه العلامة تمام وطبعا في فرق تاني ان الخفض ولا قد يكون بالحرف وقد يكون بغيره لكن احنا بنتكلم على الحرف تحديدا <تصفيق> خلاص كم شايف بنتبه يعني قال وحروف الخبض وهي هي <تصفيق> حروف الجر يعني ودي فائدة فاتها لنا ابن اجبرهم علي رحمه الله, رحمة الله. انه ذكر لك حروف الخبض هنا الان قال وهي من ومن لها معاني كثيره اشهر معانيها ابتدائي يا شايف ابتدائي الغايه ابتداء الغايه يعني المكان اللي انت بتبتدي منه تمام تقول خرجت من البيت يبقى الخروج عندك ابتداء منين من البيت يبقى ده الغايه ده معنى كلمه ابتداء الغايه يعني المكان اللي انا ابتديت منه تقول مثلا كتبت من اول السطر يبقى ابتدت الكتابه منين يبقى ده المكان الذي ابتدات الكتابه منه وهكذا فده الاصل في معنى كلمه من انها تدل على الابتداء فأي كلمة تكون بعد من هذه الكلمة تكون اسم وتكون يا مشايخ وتكون مجرورة فتقول مثلا خرجت من البيت أو من المسجد أو نحوه فكل ذلك البيت والمسجد أسماء في من علامات الأسماء عندك؟ الناس سبقت بحرف الجر يا مشايخ من نعم وطبعا في علامات أخرى بس احنا الآن العلامة اللي تهمنا الآن اللي احنا بنشرحها يعني. طيب قال الحرف الثاني إلى وطبعا إلى تدل على انتهاء الغاية تقول مثلا خرجت من البيت إلى المسجد إلا فروج من البيت وانتهى في المسجد وكذا إلا تدل على انتهاء الغاية طيب وعن الحرف رقم ثلاثة في حرف الجر اللي هو حرف عن وعن يدل على المجاوزة من في معنى كلمة عن إنها تدل على المجاوزة تقول رميت السهم عن القوس يعني لك رميت السهم يعني أن السهم جاوز جاوز القوس الحرف رقم أربعة على وعلى الأصل في معناه أن تدل عليه على الاستعلاء تقول جلس زيد على الكرسي على الكرسي بمعنى ايه يعني مستعليا فوقه وصعد علي على البيت يعني يعني صعد ايه فوقه وهكذا يبقى على يدل على الاستعلاء ده من معنى وطبعا كلها بتشترك ان الاسم إن اللي بعده يبقى اسم واللي بعده يبقى مشايخ يبقى مجهول تمام الحرف رقم خمسة عندك في وفي الاصل في معناه ان تدل على الظرفيه سواء الظرفيه المكانيه او الزمنيه الظرف يعني ايه يا مشايخ خد بالك كل فعل انتوا انتوا الجواب عارفين اللي بيكتب جواب بيعمل ايه يا مشايخ الجواب ده بيتكون من ايه من ورقة مكتوبة وظرف بتوضع فيه الايه الورقه يبقى الظرف الذي يحوي الشيء اللي في داخله صح كده يبقى ده معنى كلمة ظرف ظرف يعني حاجة تحوي ما في داخلها لذلك يقول ان اي فعل لو ظرفاني يعني حاجه تنوحده بيه زمان ومكان اي فعل لو لو ظرف ظرف ظرف ايه لو ظرف زمان تقول مثلاً صليت في المسجد يبقى الصلاة كان في المسجد التطايل ده داخل المسجد المسجد بحضبه صح؟ ولازم لي زمان صلاته في المسجد دي كات متى؟ كات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء في الليل في صح كده؟ يبقى لازم له زمان تقول صليت في المسجد في الليل يبقى اذا ظل في الزمان اللي عندي هي مشايخ الليل الليل الى ظرف للزمان اللي وقعت فيه الصلاه يبقى كان الصلاه محاطه بشيء، محاطه بمكان ومحاطه بزمان المكان هو المسجد والزمان اللي هو الليل صح كده يا شيخ يبقى لهذا المعنى فدي, فدي, فدي معنى كلمة ان احنا بنقول فيه تدل على الايه على الظرفيه في تدل على الظرفية يعني تدل على المكان اللي وقع فيه الفعل او الزمان الذي حدث فيه الفعل دي اصل معنى كلمه وطبعا الحرف اللي بعدها بيكون مجرور كما بينا مجرور فيها يعني طيب تقول وربا دي الحرف كان عندك رقم ست ليه ربا وربا تفيد التقليل أو التكسير بحسب السياق يعني ربا بالبان الفقر أو التكسير بحسب السياق يعني تقليل الشيء أو تكسيره بحسب السياق تقول مثلاً رب كسول ناجح لبت التقليل ولا التكسير تكسير مشايف تقليل لأن الكسول في الغالب لا ينجح لكن قد ينجح وتقول رب مجدد ناجح لبت بتبتقليل ولا التكسير تكسير في هذه الحالة للنحو لأن الأصل المجد ينجح فلذلك هذا رب تأتي بحسب لي قد تفيد التقليل أو لي أو التكسير الحرف ده اللي هي اللي هو رقم 7 الباء برغم الأصل الاصل بمعنى يعني الباء إن هي للالصاق يعني للإلساق للالصاق يعني هي تلصق الحكم بالمحل أو بعضهم يعبر عن أنها بالمصحبة وإن كان المصحبة معنى آخر أخص شويان وقد تأتي للاستعانة فهذه من أكثر شروف لا معاني في اللواء حرف الباء هذا تقول مثلا كتبت بالقلم يعني بواسطة القلم أو مستعينا بالقلم تقول مثلا مررت بزيت يعني مررت مرورا مجاورا لزيد او مصاحبا لزيد او نحو ذلك نعم قد تأتي للتبعيد وان كان بعضهم ينكر هذا لكن الصحي هنا قد تأتي نعم طيب الحرف اللي يليه حرف الكاف وده الحرف رقم 8 والكاف تاتي للتشبيه، التشبيه ده الاصل في معناه ندات ل للتشبيه وقد تاتي لغير ذلك بس الاصل في معنى الكاف انها للتشبيه بتقول زيد كالاسد ما قال لك شباب زيد بالاسد الحرف اللي يليه حرف اللام والاصل في حرف اللام هو للملكيه الأصل فيها للملكيه فقول مثلا القلم لزيد يعني مملوك لزيد والكتاب لعلي يعني مملوك لعلي فالأصل تي معن الشاهد إن الحروف الصادقة هذه كلها الكلمة التي تأتي بعدها تكون اسم وكل اسم ماله مجرور إذا إحنا نستفيد فيها فائدتين النا اسم اسم مجرور وإن كان كل حرف له معنى خاص به عن الآخر طيب ومن حروف الجر أيضاً حروف القسط ومن حروف الجر حروف اليوم شايف حروف القسم وحروف القسم ثلاثة الأصل فيها الواو حرف الواو تقول والله لا تعلمنا الخير تقول والطور وكتاب مسطور هذه كلها حروف قسم والطور هذه تقول اسم مجرور بالواو وعلامة جر الكسر لأن الواو هنا القسم يقول أن الله عز وجل أقسم بك وكتاب مسطور كتاب مجرور بالايه بالواو لان الواو حرف قسم خد بالك الواو تدخل على الاسم الظاهر على الاسم الايه الظاهر لا اسم الظاهر يعني ايه لا الذي ليس بضمير اسم الظاهر يعني ليس بضمير يعني تدخل تقول والله ويتقول في القران اعوذ معك والطور وكتاب مسطور تدخل على اسم ظاهر حرف الثاني من حروف القسم الباء تقول مثلا بالله لا الخير وتقول به لا الخير طيب الباء تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الايه؟ على الضمير يبقى الواو تدخل على الاسماء الظاهره بس لكن الباء تدخل على الاسم الظاهر و تدخل على الاسم المضمر أو الضمير جيد وطبعا خد بالك ان الباء اللي للقسم غير الباء اللي هي حرف جر هنالك بس عشان كده بقول لك ان ان الحرف الواحد ممكن يبقى له اكثر من معنى لو عندك تاتي عاطفه وتاتي للقسم و ونحو زي القطات المعين يبقى اذا القضيه كلها اكثر من ايه أكثر من معنى اللي يفيد الجر من هذه المعاني بالنسبة للوونات كل من إيه للقسم وبالنسبة للباء الباء في كل أحوالها حرف جر الباء في كل أحوالها حرف جر لكن في بعض الأحيان قد تكون للمصاحبة نحوان والبعض ها قد تكلل له للقسم لكن الباء على كل أحوالها لكن الباء على كل أحوالاتكم حرف يا مشيخ حرف جر كما ذكرنا وقلنا ان الفرق بين الواو والباء ان الواو بتدخل على الاسم الظاهر بس اما الباء اما الباء فتدخل على الاسم الظاهر او الاسم ايه المطمرة طيب من حروف القسم ثالثا التاء والتاء لا تدخل الا على كلمة واحدة فقط ان على لغز الجلالة الله تقولت الله وسمع من العرب دخلها على الرب يقول ترى رب الكعبه ولكن هذا غير قياسي يعني القياسي في الباء انها تدخل على اي شيء على لفظ الجلاله بس انها مختصه بلفظ الجلاله تقولت الله الله لا الخير الله لا الحق الله لا الكفار لنا الكفر وهكذا او لا نجاهدنا الكفر كل الاحوال حروف القسم الثلاثه كلها تفيد يا مشاي. تفيد ايه؟ تفيد يا الجر لكن بعضها يختص بالاسم الظاهر هو الواو وبعضها يختص بالاسم الظاهر او المضمر اللي هو ايه؟ الباء وبعضها واحد الجلالة الله هو اللي هو, ايه؟ اللي هو كما ذكرت على يبقى إذن الخلاصة الآن في الحروف الجرعة هذه كم حرف كده عندك أدواح اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وحروف القزم الثلاثة يبقى اتناشر حرف يبقى صار عندك تقريبا اتناشر طبعا البقلة انها مكررة ممكن انت تحزيحها تقول اتا حداشر حرف فهذه الحروف جميعا إذا جاءت بعدها كلمة نستفيد من ان هذه الكلمة يا مشايح اسم وانها مجروف اسم وانها ايه مجروف يعني بالحرف والعلاقة الجردة التالفة ما بحس بنوعيها يا يعني طيب يبي أيضا ابنه جرّوم زكر كم علامة عندك؟ لعلامات الأسماء كذا ما ذكر كم علامة؟ زكر كم علامة؟ لا أربعة علامات. أول علامة القاف. ثاني علامة دخول للتنوين. ثالث علامة دخول الألف واللام. الرابعة حروف القاف. أهم علامة بقى لعجيب ولا مين يذكر؟ اللي هي أم علامة. لأن العلامات دي كلها كده في أسماء هذه العلامات لا تؤثر فيه يعني تقول مثلا قلت التاء قلت اسم ولا فعل اسم لا قلت قال بس ده فعل لكن التاء ده ضمير صح كده اسم هل يصبح أنك تدخل عليها أي علامة من العلامات الاربعه لا يصح يعني لا يدخل عليها الخام لأنها مبنية ولا يدخل عليها التنوين ولا الالف واللام ولا, ولا يدخل على حروف الخطر يبقى اربع علامات لا تصل لذلك أهم علامة لم يذكر إن ليه علامة يا شاهدك؟ علامة الإسناد علامة الإسناد فدي أهم علامة والله فيما يبدو يعني, يعني اصلا فيش بديل يقوم عنها فأنا أرى أن هذه مسألة يعني منتقد عليها يعني ربما هذا تقصير يعني أو ربما لأنه ابتدائي بس برضه هذا يعني لا يعني لكن هذا في الحقيقة لا تقصير لأنه لا يوجد ما يكون مقامه يعني حتى لو للمبتدين يعني يعني حتى يعني يعني لديها أم علامة فكان مقترض أنها تذكر يعني ففي الحقيقة يعني أنا يعني لا أجد لها عذر يعني لكن أقول لها فتاة أو لا علم شيء معين لا أعلم الله أعلم طيب فعلى كل أحوال نحن بنقول هذه أم علامة عندك لأعلامة ماذا أنا ما شايف علامه الاسناد علامة الإسناد وطبعا مر بنا ان احنا معنى الاسناد ايه يعني اسناد الفعل الى الفاعل او اسناد الخبر الى على كل الاحوال لا يسند الا للاسم الفعل لا يسند الا للاسم يعني الفعل لا يكون فعل لا بد يكون اسم صح كده فلذلك قلت ايه ايه العلامة على ان أن ان القول القوله اسند إليها. صح كده اللي هو الفعل اللي هو قال اسند إلى الايه اسند إلى الفاعل تمام اسند إلى الفاعل تقول هو قائم ايه العلامه ان هو اسم تقول ان القيام اللي هو الخبر اسند اليه هات انت بالك يقول اهم علامه في علامات الاسم هي علامه الإيه؟ الاسناد سواء اسناد الفعل الى الفاعل او المهتدى الى الإيه؟ الخبر تمام فهذه اهم علامه من علامات الاسم فتقول مثلا قلنا ايه العلامه اللي هذه اسم اسناد الفعل ايه اليه يقول هؤلاء المسلمون ايه العلامه على ان هؤلاء اسم اسناد, إسناد. ها؟ إسناد الخبر اللي هو المسلمون اليها كمبتدا صح كده اسناد الخبر ايه اليه يبقى دي اهم علامه من علامات الاسماء لذلك ابن مالك لما ذكر علامات الاسماء قال ايه قال في الجر والتنوين والنداء وقلبه ومسند للاسم تميز الحصر. قال لي يا مشيخ بالجر والتنوين والندا وإي وال. ومسند للاسم تميز إيه؟ تميز الحصر. طبعاً وجد علامة أخرى. ودي العلامة اللي تليها ليست هي السادسة اللي علمت يا مشيخ النداء فالقصد أنه لا ينادى إلا الأسماء. على شكله لو دخلت أداة نداء على الأفعال بيقدر اسم. فالاصل هو لا ينادى إلا الأِء، إلا الأسماء. تقول يا زيد ويا علي وأيا زيد وأيا علي وتقول أزيد حاضر أو تقول يقول أزيد أقبل لا أزيد حاضر هذا البديع استفهام تقول أزيد أقبل أو يقول مثلا زي ما قول القص أفاتم مهلا بعض زدت الليل. فقول أفاتم وهكذا. يبقى على كُلِّي بازي علامه أُفرع عندك لعلامات الأسماء. بس صار عندك كم علامة الأسماء الآن؟ ستة علامات: الجر والتنوين ومش الجر على الترتيب اللي احنا إحنا رجعنا بأولها: الجر والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الجر والإسناد والإي والندا. هذه العلامات الستة للأسماء. إذا وجدنا إذا وجدنا كلمة. وخد بالك مش معنى دي من علامات الاسماء ان شرط ان الاسم يكون العلامات ستة مجتمعين فيه لا يكفي علامة واحدة ومش شرط النتبة موجودة كمان لكن يكفي ان هو يقبلها يعني لو لك كلمة زيد اسم ولا فعل يعني مش علامات معاك انت ممكن تعمل الدخل عليها اي علامة تقول مررت بزيد يبقى تقول اه بزيد يقبل علامتين ايه العلامتين اللي عندك هنا ها؟ ده في ثلاث علامات كمان بزيد دي فيها ثلاثه علامات ما هي العلامات الثلاثه اللي فيها ها تقول مررت بزيد زيد ثاني من علامات الاسماء اول حاجه دخول ايه دخول إيه؟ دخول حرف الجر اللي هو الباء ثاني علامة إنه هو فيه تنوين إنه هو ثالث علامه ان التنوين ده ماله مفتوح ولا مكسور ان الاسم مخبوط يبقى اذا وجد عندك الخاف والتنوين ودخول حرف الخاء او بعبارة تانية الجر والتنوين ودخول حرف الايه الجر هه تمعتم كده مشاهد يبجتمع عندك كم علامة ثلاث علامات اجتمع عندك ثلاث علامات يبصار عندك الآن ثلاث علامات أقول مثلاً زيد في المسجد ها جملة زيد في المسجد عندك ايه من الاسماء فيك عندك ايه في من الاسماء زيد في المسجد ايه الاسماء الموجودة عندك زيد والمسجد بالظبط ايه الاسماء الأول انا ما بقولش ايه العلامات بقول ايه الاسماء زيد والمسجد طيب زيد فيه من علامات الاسماء فيه تمي طيب زيد والمسجد فيه من علامات الاسماء الالف واللام جاي وايه ثالث؟ ودخول حرف الخفض اللي هو فيه وايه ثالث؟ والخفض نفسه والخفض نفسه صح كده يبقى صار في عندك كم علامه؟ ثلاثه علامات طبعا هل يمكن يجتمع التنوين مع الالف واللام او مع الاضافه؟ لا لا يجتمع لا يجتمع التنوين مع الالف واللام او مع الاضافه ما يجتمعوش ابدا عارفك الراجل يدين على واحد فكل ما يروح مكان ما يلوش كل ما يروح مكان ما يلوش راجل كان عارف يعني قواعد الدغة العربية فقال له بايت جميل بيقول له كأني تنويل وأنت إضافته فأينما حللت فأنت ممتحن قال له يعني أنا كإن أناك تنويل وأنت الإضافة المكان اللي أنا روحه لازم أنت ترحل منه لا أجل لا يجتمع أبدا في مكان فلذلك التنوين والإضافة والتنوين والالف واللام لا يجتمعان في كلمة أبدا فأك أينما حللت فأنت مكتمل. لأن التنوين إذا حل فتكلم بدأ يرتاح للإضافة أو العكس. يعني إذا تفتح له عدمنا بدأ حل له عدمنا بدأ يرتاح إلى طيب جي. يعني زمان ما الناس الن الناس العزيزة الناس يعني كانت قواعد بينهم يعني كانت سلسة منتشرة فيما بينهم. طيب يبقى احنا كده انتهينا من مبحث علامات الايام علامات الاسماء المبحث اللي هو رقم 4 عندك أو 5 مش عارف نقد التعريف وبعدين الاقسام وبعدين علامات الأسماء بضر الرابع علامات الافعال يبقى بعد ما عرفنا علامات الأسماء ينتقل لعلامات الايام لعلامات الافعال يقول الفعل والفعل يعرف بقطر والسين وسوف وتاء التأنيس الساكنة إذا قد ذلك إذا هذه علامات الأفعال أول علامة من علامات الأفعال هي ما شايف قض بقول قض على كلمة يدل على هذه الكلمة فعل وقل ذلك قض تدخل على الفعل الماضي أو المضارع قد تدخل على الفعل الماضي أو المضارع لكن لا, لا تدخل على الأمر فلذلك تقول إيه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسن قد كان كان دفع لي يا مشايخ طيب ايه من علامات الأفعال دخول ايه قاد عليه دخول يا مشايخ. دخول قاد عليه تمام طيب وتقول مثلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم ها يعلم يعلم ده فعل ايه فعل مضارع وفي عندك من علامات الافعال دخول قد يبقى قد ادخل على الفعل الماضي والمضارع يبقى لو لقيت كلمه مسبوقه بقد تعرف انها فعل لكن قد يكون مضارع وقد يكون ماضي لكن مستحيل يكون امر قد يكون في مضارع وقد يكون ايه مشايخ ماضي اذا دخلت قد على الفعل المضارع تفيد التحقيق تفيد التحقيق يعني تحقق الشيء قد كان لكم في رسول الله وسه حسن يعني يقينا لكم في ذلك أسرة الحسب متحقق وإذا دخلت على الفعل المضارع بحسب السياق قد تفيد التحقيق وقد تفيد الشك يعني مثلا قد يعلم الله ده تفيد التحقيق يقينا لكن لما مثلا تقول قد ينجح الكسول ده تفيد الشك صح كذا يبا قد إذا دخلت على الماضي أفادت أفادت إيه تحقق رقوع الشيء وإذا دخلت على المضارع قد تفيد التحقيق وقد تفيد الشك بحسب هي مشاكل بحسب السين طيب <تصفيق> يبا دي العلامة الأولى عندك لعلامات لعلمات العلامة الثانية والثالثة ليه السين وسوف والسين وسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع يبقى دي علامه خاصة بالفعل اللي هي مشايخ يبقى إذا وجدت كلمة مسبوقة بالسين أو مسبوقة بسوفة تعلم أنها فعل والنافع له مضارع يقين طيب والسين وسوفة تفيد الاستقبال يعني بتقلب معنى المضارع إلى معنى المستقبل لأن المضارع يدل على الحاضر فقل مثلا إيه يتكلم, علي أ... يتكلم زيد أو علي يبقى يتكلم الآن لكن لو قلت سيتكلم يبقى ما بيتكلمش دلوقتي لكن في المستقبل وطبعا السين اقرب من سوف يعني لو قلت سيتكلم يبقى هيتكلم قريبا سوف يتكلم يبقى يتكلم بعد فترة بالك إن قد بلك إن النقال السين وسوف أقصرش في عرب الفعل ملاش لأسير على عرب يعني ملاش لأسير في العرب خالص لا هي ملاش محل من بالعرب في نفسها وليس لها عمل في الفعل يعني مش زي حروب الجر ب ب ب تقول الجر لا السين وسوف قدم ملاش علاق ملاش أصل في الفعل يعني لا ترفع الفعل ولا تنصبه ولا تجزيه ملاش علاقة بالفعل خالص بعرب لكن هي بس علامه على ان هذا ايه فعل او فعل مضارع طيب <تصفيق> آه اللي يليه التاء تاء التانيث الساكنه وطبعا لما نقول لك تاء التانيث الساكنه ممكن تاء التانيثيه يا مشايخ المتحركة. ايه تاي التأنيس المتحركة اللي هي بتدخل في اخر الاسماء زي فاطمة اللي هي اخرها تاي كده ايه اللي هي المربوطة المتحركة هزي او عائشة او نحوها فدي بيسموها تاي تأنيس المتحركة دي ما لنشأ العاقة بي لان دي ايه من حروف ايه من بنية الكلمة تدل على ان هذه الكلمة مؤنسة او طلحة ونحو ذلك اما اللي احنا بنتكلم علي الان تاي التأنيس الساكنة ودي بتدخل في اخر الكلمه يعني خد بالك قد وس سوف بتكون بتكون قبل الكلمه لكن ثاني تاليس الساكنه بتكون هي مشاء بتكون بعد بتكون بعد الكلمه مثل ما تقول مثلا جاءت زينب فجاء فعل وتهزي تجلس لان لان الفاعل بعد ذلك اللي هو زينب مؤنث ذلك قل جاءت ودا التانيث الساكنه لا تدخل الا على الفعل الماضي لا تدخل إلا على الفعل اللي هي مشايخ الماضي لذلك هذه من العلامات الخاصه بالفعل الماضي تقول جاءت زينا وتكلمت هند مثلا وكذا يبقى اذا هذه التاء تدخل الا على الفعل يا مشايخ لا تدخل الا على الفعل الايه الماضي يبقى دي من علامات الفعل الماضي طب ايه من علامات الفعل المضارع عندك السين و وايه وثم قد تدخل على ايه على الماضي او المضارع يبقى طالما ابن اجروم لم يذكر علامه لاي فعل لاي فعل المضارع مش علامه عليه فعل الامر لان ذكر علامه الان للفعل الماضي وذكر علامة للفعل المضارع وذكر علامة مشتركه بينهما لكنه لم يذكر علامه للفعل ايه لفعل الامر تمام ايه علامه فعل الامر بقى عندك قالوا ياء المخاطب ياء المخاطبه, يا المخاطبة الأمر. تقول قم ده فعل امر لكن لما تقول للمراه تقول ايه قومي فده دليل على ان ده فعل امر يبقى علامته دخول ياء المخاطبه الايه المؤنث على اخرها تقول اضرب ده فعل امر تقول للمراه ايه اضربي لذلك ما نقول ان علامه فعل الامر دخول يا المخاطرة عليه بس بشرط أن يدل بصيغته على الأمر أن يدل بصيغته على, على الأمر لذلك كان كلام لملك في هذه الجزئية في الحقيقة يعني كان ادق يقول والفعل يعرف إيه يقول بتا وقلت ويفعل ونون اقبلنا بعن ينجب بتاتت وقلت أتت اللي هي تاء وقلت اللي الفاعل تمام وخد بالك ان كلا التاءين يدخل على الفعل الماضي يبقى تاء التانيث الساكنه الفاعل كلاهم يدخل على الفعل الايه الماضي تاتت تا وقلت ويفعلي بلن فعل ينجل واقبلن ايضا اللي هي التوكيد اللي يكون داخله على ايام الشيخ على فعل الامر ايضا ففعل الامر له علامهان عندك اللي هي الياء والنون فاصلها اقبل لما دخل على النون تقول أقبلنا اقبلن اللي, اللي هي نائب ن التوكيد الايه مشدده ويتشرك لليوم مش الز قد تدخل على فعل المضارع وقد تدخل على فعل presence and you enter the the calm and the oneself it'sεί כ этуarpSet mm wifeБ ממעيس الساكنة 아니에요 wi että air ceba LibhajweI F rant OB afli Hence vouhou çek años I'marea���in Afni ar 6 The accion is clear is not تمام؟ فأي أي كلمة تجد فيها هذه العلامات أو تقبلها يبقى أزل فعل وبحسبها قد يكون ماضي أو مضارع أو أمر على حسب ما بينا طيب جيد المبحث بيدي هو رقم خمسة عندك علامات الحروف. يقول والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يبقى الحرف ده لا يحدث علامة الحرف إيه؟ أنه لا يقبل علامة إذا وجدت كلمة لا تقبل أي علامة، لا من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال تبقيها مشاهد. تبقي تبحر. تبقى تبقى زي ما أنت عارف عندك ال ال الفاء وال والجيم والخاء. فالجيم في نقطة في داخله أو في أسفله، والخاء في نقطة في أعلى. والحاء علامتها هي أنها مهملة، لذلك قال الحاء المهملة لأنها لا علامتها يعني لا تفعل، لا رقطة لفقة ولا أي ولا اسم فع فعلامتها عادمية. لذلك يقول ان علامه الحرف علامه عدميه يعني يعني ايه يعني لا يقبل علامات الاسماء ولا يقبل علامات الافعال لا يقبل علامات الاسماء ولا يقبل علامات الافعال لذلك يقول والحرف ما لا يصلح معه دليل اسمي ولا دليل الفعل تمام يبقى ديت كده ايه خلاصه انواع الكلام يبقى اذا الخلاصه اللي عشان نخرج بفائده تعريف الكلام ما هو الكلام ها ما هو الكلام اللفظ الايه المركب ها؟ المطيل بالإيه؟ بالوضع طيب جيد أقسام الكلام ها؟ اسم ها؟ وفعل طيب وحرف جاء لمعنى جيد الاسم علامات الأسماء ها؟ القفض والتنوين ها؟ الألف واللام ها؟ حروف القفض ها؟ النداء واهم علامة الإيه؟ الإسناء الإسناء لفعل ست علامات الأسماء طيب وعلامات الأفعال ولي وايه وس وسوف وايه وتاء الساكنه في علامه الفعل المضارع الامر ايه هي يا المخاطبه المؤنث علامه فعل يا, المخطبة في العمر يا وعلامه الحرف لا يقبل علامات ولا علم لا يقبل الاسماء ولا علامات الأفعال. طيب جيد يبقى إذا فلاصة المنحس ده إن هو يخليني أستطيع أي كلام مهما كان الكلام كبير جدا يعني لو عندي كلام مكون من عدة صفحات الكلام ده لازم يتركب من هذه العشرة الثلاثة اسم وفعل وإيه وحرف لو يدور تطلع الأسماء والحروف والأفعال يبقى أدر أعرفك لأننا خلاص الاسم له إعراب هنعرف علامات إعرابه الفعل له إعراب الحرف يبقى لو إضافت معي يبقى إذا نستطيع أن نعرف إيه مباشرة رأس كم شايف إذن هذه, هذه بداية, بداية النحو نحن نقسم الكلام الكبير إلى أشياء صغيرة اسم وفعل وإيه وحرف عرفنا على بعد كل الأمن طيب يا مشايخ نحن أعزين نعطيكم بقى إيه واجب متعلق بهذا المبحث إيه هو بقى الواجب نجيب لكم صورة مثلا وليكن صورة عما يتساءلون خلاص يا مشايخ ولي عما يتساءلون كبيرة وعيز عما يتساءلون عايزكم كتطلعوا لنا الأسماء والأفعال والحروف التي فيها وتذكر العلامه اللي هي موجودة فيها مالسي يا مشاي وإحنا نعمل بس مثال تطبيقك أول آية معكم الآن عما يتساءلون صح؟ عم ها ليه عام وما ماشي جيد لماذا عالم ما ولا دخلت علامات لم تقبله. صح كده طيب وما لا يقبل عالم كيف مش ما هنا مسبوقه بحرف جر انت مش قلت عامه ها ودي كل اصلا عن وما <تصفيق> <انت> مترددين لماذا؟ ليه <تصفيق> نعم حرف شيء حرف لماذا؟ هل الحرف يسبق بحرف؟ لا <تصفيق> هو ليس <تصفيق> حرف نعم انتوا مترددين هل في عندك علامة من علامات علامات الاسماء؟ لا <تصفيق> لماذا عمال دي عندنا عندك ديت ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> ده سماها درسه نعم لأنها في الحكومة ليه مشايخ أنتم تنطلين ليه؟ هي مش أصلا عن ما يتسألون يعني عن عن أي شيء يتسألون أو عن ماذا يتسألون يببا إذاً ما في بعض الأحيان قد تكون اسم ولا قد لا تكون يبب صح وستفامين هي في هذه الحالة ماذا مشايخ؟ اسم إيه عندك إيه من علامات الأسماء؟ عندكم إيه؟ طيب جاي إعحار فجر طيب ويتسألون كامل <تصفيق> <تصفيق> الدليل؟ دل على الزمن في لا عايزين علامه ضعك من التاريخ عايزين علامه دخل حرف من الحروف اللي عندك عليها هل تقبل اي حرف تقبلش حرف خالص لا تقبل تقبل تقبل القاف صح سيتسألون أو سوف يتسألون صح كده يبا إذن ده لنا على أنها إيه فعل إيه مضارع لأنها قابلت علامة الفعل اللي هي مشاهدة المضارع طيب ويتسألون فيها إيه كمان لا أصلاح يتسألوا فيها واو الواو دي إيه اسم ولا فعل ولا حرف يعني مم. لماذا ليش ضمير إيه علامة الاسم اللي عندك هل النون علامه اسم تنوين حاجه ولا تنوين حاجه اهم علامه للاسم هي الاسناد ايه اللي اسند اليها الفعل يتساءل اسند لمن اسند لفاعلين لان الورد بلا يرى فاعل فاسند الفعل ايه اليه اسند الفعل اليه الى فاعلك يبقى اذا صار عندك عما يتساءلون فيه عندك حرف واسمان وايه وفعل؟ حرف وإسمان وإيه وفعل. يا بشان هكذا وردك انك تقسم الكلام عشان تصنع معه بإذن الله جل جلاله. طيب على القدر ده في النحو يعني إن شاء الله زجلي إلى الطيب.